ولقد جعلنا في السماء بروجا وذيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأسبعه شهاب مبين والأرض مددنا وألقينا فيها رواتي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برادقين خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخاذنين وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَدَكَ وَيَحْسُوهمُ إِنَّهُ حَكِيمُ النَّعِيمِ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملاثم كِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إذ ليس أباء يكون مع الساجدين